وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِمَّا تَأْوُكُ تَلَّ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقِلِهِ فَلَيَضُرُّ وَاللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا